أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأن Inna gaan naar de volgende dagen. We gaan naar de volgende dagen. We gaan En dat بيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من الله وربنا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 خنيقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح وما ذبح لنصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق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 يسألونك ماذا أحل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكرون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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ min مِنَ en أُوتُوا الْكِتَابَ pogedikum قَبْلِكُمْ إِذَا huna, أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا waira, moesonina,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 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 برسولي وعزرتهم وعزرتهم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم لأكفر ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهاض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 وقالوا اننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.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 فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنهم قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما دام فيها قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما دام فيها فذهب وَرَبُّكَ فَقاتِلْ إِنَّاهُنا قاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آذم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني الله رب العالمين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 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فمن, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما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 Waarom ga ik de toekomst van de toekomst van de toekomst van de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 بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم صدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون وقفينا على آثارهم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه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 zal Allah u walat, t-tabien, aha, aha, aha,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 نصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين en <ترى> die فِي vraag die ik فِيهِمْ يَقُولُونَ is het تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ de eerste plaats wilde فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاؤلاء ويقول الذين آمنوا لَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا فسوف دَينَهُ فَسَوْفَ بقوم اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ على اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ الكافرين يجاهدون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الله؟ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقلون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 يرزقهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ja, aannames van de overige jaren geleden, in het jaar van het jaar van het jaar van het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 vandaag is het weer een Het is een beetje koud. Het is een beetje koud. Het is فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهواء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 والله بصير بما يعملون لقد كفروا الذين قالوا إن الله وال messiah بن مريم و قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْنِيَاءَ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْنِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ سَاعَدَاوَةً للذين آمَنُوا اليهود والذين أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّ إنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدم من عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا نا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتابه الله بما قانوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كفارة أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلون الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به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 Waarom ga ik in het begin Het is belangrijk dat je in het de het de En dat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 فاتقوا الله يا أُلِلَّ أَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم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 بعد الصلاة. تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله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 فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين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 je moet je maar een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 قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما عيدة من السماء تكون لنا عيدا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 إن تعذبهم, فإنهم عبادك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم